وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ فَلَمَّا زَعَوْا أَزَالَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَظِيعَ مَا يَبْنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقًا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 كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامن الطائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه